İnne sel <Sessizlik> Vak <Sessizlik> vak والطير <تصفيق> مع <تصفيق> <تصفيق> <الله> <تصفيق> وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّعُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَقْوَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُ فَصْلَالٌ بَغَا بعضنا على بعض فَحَكَمَ بِنَرَ الْحَقِّ قَطْعًا Just uh -huh. Oh, I 1, wow. hmm. wow. wow. wow. بيننا فحكم <تصفيق> دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض e mm. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى bu wow. wow. wow. wow. I'll <laughs> be